بسم الله الرحمن الرحيم اغترب لمن حسابهم وهم في غفلتهم معلمون ما يعطيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر؟ أبتأتون السحر وأنتم تنصرون قال ربي يعلم القول بالسماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغات أحلام بل استراه بل هو شاعر فليأتنا بآية, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آملت قبله أم من فَرَيْتَ الَّذِينَ أَغْنَوْا عَنْ أَنفُسِهِمْ وَمَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ تَسْأَلُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَلَّقْنَاهُمْ غُلْبًا فَأَجْسَنَّاهُمْ وَمَا وأهلتها المسلمين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها رصمون. لا ترصموا ورجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظلمين فما زال السلك حتى جعلناهم حقيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا علين. لو أردنا انتقلن هو ان كنا فاعلين بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه هو زاهق ونسمر الويل مما وله من في السماوات وال ومن و لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحصون يسبحون الليل والنهار لا يثرون أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلية إن الله نفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصمون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلية قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أنسرهم لا يعلمون الحق فهم معلمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إليه أنه لا إله إلا أنا بعون وقانس خذ الرحمن ولذ سبحانه سبحانه بالعباد مكرمون, مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خربهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وما يقول منهم إني إلىهم من فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولا ورى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان تارتها فابتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حَيٍّ أَفَلَا يؤمنون وجعلنا بالأرض رواشًا سميدًا وجعلنا فيها بجاجا وجعلنا فيها بجاجا صبنا اللعنة لهم يحتلون وجعلنا السماء سقفا محروما وهم عن آياتها مربون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في بلد يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس الْمَوْتِ الموت ونبلوكم بالشر والخير بثنة تُرْجَعُونَ وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوى الآد الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون بتا هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا إن لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم ضغطة فتبهتهم, فتبهتهم فلا, يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق الذين سخروا منهم ما كادوا به يسهزئون قل من يسلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عندك لربهم معرضون أم لهم آلة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نفر أنفسهم ولا هم منا يفهمون بل مشعنا أولئك وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصنا من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرتم بالوحي ولا يسمع صم, صم الدعاء إذا من علام ويلنا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة اليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان لصالح حبة من خردل اتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وعون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه, أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال وقومه ما هذه سماسين التي أنتم لا عاكفون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 قال بل ربكم رب السماوات والأرضين فضرهن وأنا على مِنَ من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصلامكم بعد أن سولوا منبرين فاجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتاه يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهة لا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالهم إن كانوا ينطقون فرجعوه إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نارسوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووعدنا له إسحاق ويعقوب نافله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتا يهدون لأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة, الصلاة وإيثاء الزكاة وكانوا لنا عابدينين ولوطن آتيناه حطما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسغين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له, له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأرضناهم أجمعين ودعونا سنينا إذ يحكمان في الحرم إذ يحكمان فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين, وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحرنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصبة تجري بأمره فاجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقلنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران من عندنا ونكران العابدين وإسماعيل وإدريس وذلك كلهم من الصابرين مِنَ في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النور اذا لمغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا رَبِّ نادى ربه رب لا تذرني فردا, فردا وأنز خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يَحْيَى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحفلت فرجا فنفخنا فيها, فيها من روحنا وجعلناها وابناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة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 حتى إذا فتحت يأجود ومعجوج وهم من كل حديث السن وقسم الوعد العدل الحص فإذا هي شائفة صن الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كن في غفلة في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما ترغلون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلها ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها إِنَّ الَّذِينَ لَسَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا رَحْمَتُنَا أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا وَهُمْ فِي مَتَاعٍ مُقَرَّبُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة, الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كطي السجن من كما بدأنا أول خلق معيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فقل أَمْرُنَا على عَلَيْهِمْ فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ وَإِنَّ أَدْرِي أقريب أم بعيد ما توعدون مَّا يعلم إِنَّهُ يَعْلَمُ القول مِنَ الْقَوْلِ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وَمَتَاعٌ حِينٍ قال ربهم بالحق قال ربهم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تقضون.